البشرة نفيسة للغاية، بسبب الحشرات، لكن المائة هي رتبة إبرة البشرة كمان إبرة البشرة من النوع الذكر. بالنسبة the left atrial pressure with very high especially in the snap atrial contraction like in the mitral incontinence the left pressure هاي و... إمدد أولوفر زي ستون وأثناء الليف أثناء... ايتريال أثناء... كونت طيب خليك بقى معايا في الحتة اللي انا هقولها دي دلوقتي خلي بقى عايز حالي يقولي ايه اللي يخلي المايترال كومبلكس عندي يحصل اكيوت حالتين يا اما الكوردات يدينه تتقطع خلي بالك بالاندوكاردايتس او يا اما المايترال فالف قصر يحصل لها ديستراكشن اندوكاردايتس او يا يحصل ربط شر للثقيل ده ده اللي هو اسمه اكيوت اف مربع عندك ودي مكتوبه بعد كده عشان تفهموا ما تقلقش بس يعني انت ممكن ما تفكرش يبقى تاني يقولك كل الاكيوت مايترال انكومبلكس عباره عن ايه هتقول والله يا دكتور اكيوت مايترال انكومبلكس يعني الراجل جه له مايترال انكومبلكس في لحظه طب تيجي ازاي اللحظه دي الكورديت دي بتقطع ادي الكورديت المايترال فالف كاست استرول كابشر في القلب المصري في حاجه ايه هايوكارديا انفاركس طب قول لي بقى جميل هيحصلين ايه في الصمام التراكي فاحنا بقى ايه انا كده تبصوا الكلام قلت لك هيعمل سيبير ليجرش هيبقى سيبير انكمبت فالدم هيرجع بقوة الى الليفت اتريال خلي بالك بيحصل ايه؟ رايز في الليفت اتريال وزيادة شديدة في البالمونالي فينس كونجيشن النتيجة البالمونالي الديمة وسمينا القصة دي باكت وورد فيليا قول ما يعني المايتر الفيل لو حصل فيه الكونترش شديد وبسرعه الدم مفيش تفاهم هينقص بالليفت فينتك الوعاء راح الليفت ايتريام هيرفع البريشر في الليفت ايتريام وعامل كارمونري اديما على طول طب ليه السؤال هنا بقى ليه الليفت ايتريام البريشر فيه ارتفاع ارتفاع شديد طب ما الليفت ايتريام كان ممكن يعمل دايلاتيشن عشان يستوعب المساله مش هيقدر يعمل دايلاتيشن في وقت وايه ازاي اللي عنده هايبر ان ان في ريجيرج باستمرار بس الريجيرج ماشي بريديوال وسلو بروجرسيف وبالتالي دي تشانس انه الليست ايتريان يبقى ايه بيبقى تايد مع الوقت القصة دي احنا هنتكلم فيها لسه بعد شوية طيب الحاله بقى نسال سؤال وغريب لو واحد عنده مايترال انكومبنس مكتوب ما عندي او مكتوب تحت المربع patient with mitral regurgitation و عنده بروناري ديز كونديشن يعني بكلمه لو سمحت يعني تقول ايه يعني عنده ديسنيا ورفه فانا مثلا لما اجي اقول لك قول لي يا ابني لما بقوله قول لي يا ابني هو المايترال انكومبنس ممكن يعمل ديسنيا و يعني يعمل بالمونري بينس كونجيشن الاجابه ايجاب فهقول لك اتنين هقول لك ثلاث حاجات الحاجة الاولى ان يكون المايترال انكمبنس اسوشييتد مع مايترال وده امر وارد طب الحاجة الثانيه زمان بقى اقول على حاجة كانوا بيقولوها احنا زمان كانوا بيقولوها معلومة كده زمان يقول لك ايه المايترال انا فاكره والله المايكرو ريجيج يا أولاد ما يعملش ديسني إلا لما يحصل لفت في اندريكو لارفيلي لا وده طبعا أحد الأسباب لكن المايكرو اللي انقامت بيعمل سالف بيعمل بالمونريتياس بروجرشن ويعمل ديسني لأنك أنت آخر سيبها في دم بيرجع للفت البنتر كأنه لفت اندريا أكيد لفت اندريا بريشة لازم يبقى عادي مقطع ولازم يبقى فيه pulmonary venous congestion كده ويبقى لازم يكون لكن سؤالي هل pulmonary venous هنا بقى سؤال، هل pulmonary venous في micro stenosis زي micro incontinence لا micro stenosis وحش micro stenosis عنده سبيل pulmonary venous congestion تبقى بقى من ده السكة لكن micro incontinence بيبقى حلو وظريف مادان كروني الا الاكيوت لو في اكيوت ميترال انكومتنس خلاص ده هيخش فيه ايه تلمانري دينا السؤال السؤال ده طب هيجي يقولك يعني انت بتقولي انه الميترال انكومتنس بيعمل لفت صايد الهارت فاليور انت بتقولي كده حلو الكلام هقولك اه فه. فهقولك طب المايكر كونتينس يعمل ايه سايد فير يعني ليفت فينتريكول فيلر بصراحه ده ليه فانا اقول لك ليه اقول لك انا طب ليه هتقولي اولا المايكر كونتينس الدكتور ده بوليو لود وربنا خلى الغار يقدر يتحمل الفوليوم لود راس زي البريشر هذا النظام ده طب بص أنت في الرسمة بتاعت اليمو دايميكس لو سمحت الهيه بص اليمو دايميكس دي ما أنت اتفاهمها تفهم كل حالة بص في الرسمة الرسمة اللي هي أثناء السيستول الدم راجع الرسمة التانية الدم اللي تحوش في الليفت إيه نزل فين نزل فين في الليفت منتركل أصبح الليفت منتركل في إيه يا أولا بوليو بلود طب لما يجي الليفت منتركل بقى يا من على هذا البوليوم لون الشديد هتلاقي الدم شوية هيروح للأورطة وشوية هيروحه فين؟ إلى اللبس إيتريام كأن الدم الكتير اللي في اللبس فينسيكل أصبح له 2-bassways 2-bassway high pressure الى الأورطة وبassway very low pressure الى اللبس هذا بيخفت جدا من حد اللون يعني عشان إيبا المايتر إن كومتنس ظريف ليه ظريف؟ هذا بوليو بلود الحمد لله أنا هو بوليو بلود حلو كده؟ والليفت فنترك لما بيتملي دم ساعة السستول بيرني شوية دم للأورقة وشوية دم لإيه؟ للليفت إيكلم؟ يبقى كيه تو أو إيكلمس وبالتالي الفت فنترك اللي بقى إيه؟ بسريع عشان كده بتماجه لك يعني سؤال كده يعني عابل كده لك إيه؟ قل لي لو انت يعني ربنا افضل للواحد يجينه فالب ليجن تحب مين؟ فانا مثلا اريد اقولك من ضمن الفالب ليجن الحلوة ممكن ناخد مايترال ريجيرش كده بس بامايت يا ريجي مامايت هكذا كويس اراث كده ليه؟ بانه الفيرير فيه مش كتير وفي لا ده فيه ليجن احلى كمان من مايترال انكمتنس هجمال لكن دي من ضمن الحاجات يقولك ايه ليجن ده فينا ستسر كده ايه ممكن يعني قولك بداحة مائل ما تخافش تقوله مائل و مائل في دي واحدة ما في زي اقول هالكوب زي البلوانيسكنوس برضو لانه مائل بس يبقى فالجلور وليس اسفى البردش ترموز خلاص كده يعني دي برضو حاجات معادي نيجي بقى بعد ما قلنا كل هذا الكلام تعالوا بقى بس فينو طلبوا في الرسمة اللي هي بتاعت المائل في الانكومترس. الدم بقى في التيسطول نزل من فيل افين بالليفت ها اترافع على مين على الليفت في اسمع انهي هارد ساوند على ايه بيس ها يجل عاني بصنات فلاس ما هاي بيس لقى في الليفت ايبريان بيليفتيشن. اللي حصل في السيسطول الدم اتجامع في الليفت ايبريان كتير ولا لا هيحصل كاش امطلاط من اللفت الهيدريا الى اللفت فندريك مش كده برضو انا ايه فده اعمل فوليوم لود عالليفت فندريك والدم يرتفن بالليفت فندريك اللي اكثر فيديني اس سري على الهيدكس تبقيني كده اتبقى اعمل اس كده عند الهيدكس يا نحن رسمنا نفسها دي كم مرة؟ لا يا نهوي رسمناها كتير طيب كينتا البيكتور؟ يالله ما استنتك؟ اول حاجة ايه يا دكتور؟ مش ديه بوليوم لود؟ بوليوم لود؟ البوليوم لود يعمل فالبيتيشن يبقى اول حاجة المريض عنده ايه؟ فالبيتيشن البريتيشن سبب ايه هنا فيوليو بلو يعني ايه سبب اوليو بلو يعني المريض حاسس بفرصه كل كونتراكشن يعني هيقول لك يا دكتور انا قلبي خلاص بقى ما يقدر يتكلم معايا حسي ان عيالي الجنيه بيقول لي السكين يقول لك انا حاسس ان قلب الدكتور ده بيضرب بس انا مش حاسس ان سريع انا حاسس ان القلب بيضرب الدم بتاعته بتطرع في نفوخ جيزا يعني ده فولي بلود الشاكوة ليه فولي بلود وأبطر مره بيعمل فولي بلود عليم هو ده أوركي الكمبترس لكن مايكرو الكمبترس برضه بيعمل يبقى نمبر وان هيبقى عنده ايه البالبتيشن بعد البالبتيشن ما يحس بيه يروح جايله ايه البالموني فينس كونجيشن باقي في يبان. وفيقى عنده ديسنيا ومسوفيا سؤالي سؤال. سؤال. المريضة يجيله دوه قاعدة يكاضبوت ولا لا؟ هالإجابة ممكن؟ ليه؟ لأن انت لو بصيت فيه السستول هتلاقي فيه دم رايح للأورطة ودم رايح للليفت إيتريان يبقى الدم اللي راح للأورطة قال ليه لأن البلاب اللي هو ريجيرجي كأنه ايه؟ كأنه جزء من الستروك فوليوم بدل ما يطلع للأورطة طرع للبث إيبريام فإذا كان الريجير جيسيبير يشعر المريض بلوم كارديا أو نفسه نتساش بها هذا الكلام يبقى احنا نحط هالخوضة عاش مال نطبع هالخوضة بتقول الـ n يؤدي إلى دي بين كوزين بي بي سي يؤدي الى ديسميا بين كوزين برمان ريبينة سكرجيشة يعني زين بالبيتيشة وبين كوزين ها ايه اف صح يبقى مارين المايترسنوز هتلاحظوا في الهزن ان يبدأ بالديسميا والورصوميا و يقول لك وبعد كم سنة بقى دكتور جالي AF ومن ساعة هتى يبقى هنا ال AF نهو دي بتبقى هجري فيدين فاتور بقى بيخد الدنيا بقى منبوصة خلي بالك حتة دي المايتر الانكونتنس عكس المايتر الكونتنس يؤدي الى اللي هو بيبقى حسين Volume Loaded اللي هو بيحس بايه زي ما احنا قلنا Forceful Heart Beals قولك لا احيانا مش لاكي كار دي قالوين احنا اتضيفني القلب Forceful Heart Beals Then VVC Almonar Venous Contrition Almonar يجي بعدها شوية. On Examination نشوف كده Local Examination ايه ايه؟ هتلاقي الهار وبساطة الافيكس الافيكس يا أولاد ممكن تبقى Normal Site تمام؟ لكن لو Lift Ventrical Cable يبقى الافيكس هتروح فين؟ هتبقى شبكة؟ او خلي بالك دي علامة من علامات ايه السيبيريتي يعني انتا النهاردة ما تيجي تقول ايه يا ده الرجل ده عنده ميترال انكومتنس والإيبكس في السبيس نمر سبعة يا خراب خاربار ده معناها ايه ان الليبت بنتر في البقى ضيليت العي آخر يا حاجة واكشة لكن لما لاقي ميترال انكومتنس والإيبكس في مكانها اقول والله لسه الهاردة برضو على ما يبدو مش دايليدت قوي ان الدايلاتيشن ده مع الوقت هيعمل الحركة الحركه دي مودلي يعني تلاقي الاستراكشر بتاع الكارد المسل فايبر يبوز بقى وتتمزق وبتاع وراجل في الاخر يخش فيير تايم الانكس نوعها ايه بقى سبيشال كاركتر ها هاي بار حاسب يا ولد اللي طالع هاي بار دايناميك هاي بار دايناميك يعني ايه هايبر فاناليك يعني بالضغط الاصبعي جامد فوق كل تحط كده صباعك كده على مكان الايبيكس كده لق صباعك طبعا عمال يتحرك بشكل واضح جميل في ثري سيستوريك ثري هتلاقي ضربه الايبيكس معاها الدانه لازم اصلا نيجي بقى نشوف موسكوديشن. بس على فكرة برضو عايز اقول حاجة اكتب برضو في المايترالي كومتنس برضو ان الضيينة بليفت إيبريان ممكن يخليني احس ليفت براستيرن الفاوكسيشن زي ما قلنا اتمره اللي فات في ماترس نورس ها يعني لو جيت قلت لك مثلا هل المايترالي جيرش ممكن يحسسني ليفت براستيرن الفاوكسيشن الاجابة ايوة لان ليفت إيبريان بيبقى ضيلة القوي فبيزوء الهرق الى الامام فيبقى احساس lift parasternal falcetion lift parasternal falcetion برضو من الحاجات المهمة ودي يعني المهمة الولاي الوسكالتيشن الوسكالتيشن ايه بقى دكتور الوسكالتيشن هتبقى الفيلس تاون مفل في السود هيبقى مفل إبقى واضح إبقى واضح طيب طبعا موافل دي يعني انت دي بقى بتبقى عاملت الستيريس حقيقة وبعدين ايه تاخد بتاخد بال حضرتك من بقى اللي ايه الهارب سود التانية طب قولولي بقى قولولي بقى قولولي بقى هل ممكن اسمع عن البلمونري هايبرتنشن يعني يعني سؤال سؤال هل ممكن المايكرو ريجشن يعمل بلمونري هايبرتنشن ولا ما يعملش زي <تصفيق> احنا قلنا في المايكروسيروس بلمونري يؤدي الى ريفلكس فاسو كونستريكشن في البلمونري ارتيوريال خد تاني عشان بس تتراكم كده مش حاجه في البلمونري يعني تراكم الدم جوه الالمنري فيلز وارتفاع الضغط في الالمنري فيلز النتيجه في دي بنرصدها من خلال يبقى الجسم يعمل بروتكتد ميكانيزم هي الالمنري فاز كونستريكشن في في الالمنري ارتريولز يبقى الدم اللي راح لللونجي ال في أيه معي The كونجيشن بقى؟ لكن هذا البلمونري Pomonary Vosal لما بيحصل في The Pomonary بيعمل The Pomonary هذا الكلام احنا عارفينه يبقى أن طالما وفقت أصلا احنا لسه عينين في المائيكوري جيرش أنه بيعمل بلمونري Pomonary كونجيشن برضه ويعمل الدسنة وكده يبقى ممكن يعمل برضه The Pomonary بس في بيبقى شوية عن المائيكوري استينوسيوس. صح كده ولا لا؟ فبالتالي ممكن ألاقي فيه لوت ساكن بهارت ساون. لكن لو جيد قلت لك مين اللي يعمل فالمونر هيبارتينشان أكدر مايكرو ساونوس. طب مايكرو ساونوس يعمل بس ليه كده. طيب. اكس سري. هتوبروا ايه محنا لسا يليل اكس سري هتسمعوا على الايبكس. وهتسمعوا كأنه الساكن ساوند ماله. ها. بارنا يعني بسنه أولاد يعني ورانا إيه بس نشوف سمعوا بالكون ولا بده بالاثنين بس احلى بايه؟ الله مطرط علينا أنا أسمع كده في نفس الكون يعني كون عادي يمتص صورة اس واحد اس نيه ادي اس بي. اس هاي اس هاي اس اللي انت شايفه وكأنه الساكن ساوند بقى مجوز. ما تقولش بس سفليتن لفظ سفليتن ده ما يتقلش يا واد إلا على البرمونري ايه ها ما يتقلش إلا على البرمونري ايه Okay. And the first sound What's the second sound? First Second At That second sound I kiss all in negative. الرجال كان شديد من أسفل إلى أعلى كل ما كان القص اتبلع هيبقى شديد من أعلى إلى أسفل شو ولا إيه ولا كان من أسفل إلى أعلى طبعا لك. كل ما كان الرجال شديد يبلف هيبقى هيبطائلين بالأوي هالدش يبقى كتير عشان كده حاجة أنا بعد ناقشها ها رأيك إيه الحندي مايد ولا سمياء لازم تجاوز ما خلاش هي مكتوبة هنيد نقولها نحن هنجمع الداتا زي ما شوفنا ميترسنوسيس تعرف زينا هو سيبير كذا وكذا وكذا وكذا ميتراليجيرس كذا وكذا وكذا كده هنقوله طيب نيجي بقى جميل على الايه على المرمى المرمى الصوته ايه تانسيستوليك مرمى تانسيستوليك او بايش المسافه بين طبعا احنا اتفقنا ليه هو ليه هو بنس لانه في هاي ما بين البنتريك وال فطالما فيه الصمام الترالي ما بفرش يبقى لازم للجرش يبقى أولو برزس فانس ستون طب الفرش ساوند أصبره ايه بقى يا الله الفرش ساوند ايه ما فيه. طيب هل الفرش ساوند اهو والي ساوند اهو اهو كده اهو المرمر هياخد المسافه من فير ساوند للسكند ساوند ها ونبي هدد القراخ دي يا حيوان واحده دي بتراح لوحدها بس صوت الشريط كيف وتاه قري بقى كده خليكم معانا ما تبقوش عاطل بلاش بالحركات الحركات يقعد على احمد بيعمل ايه بس نشوفه بيعمل ايه لسه مشتغل ايه ده يبقى بص يا سيدي قال فير ساوند نودي السكن بصمد طب ايه رايكم فيه؟ ايه رايك في ديه؟ انه فرس سمد ده سمده مفهود مباشحة يبقى مفهود الفرس سمد يبقى مفهل فتلاقي ساعات المضمن يطلع الواشده وينتهي بالسكن بصمد طب لو الفير ستاون مسموع <تصفيق> يبقى ده احتمال يكون ايه؟ تضارب احتمال يبقى قابل المعايه ايه؟ بص بقى في عيال بقى بص بقى طب لي ايه اللي هعمله في عيان في ناس بقى انا بسمعهم في العيان ده بس انا ساعات اقولها كده يعني وساعات بره ما مش كل بعضه اما نقعد نزود الكلام نفرح يا عم قدامك العمر طويل كتير برحت قدامك 40 على السنه دي وعايز كل حاجه بدل ال 40 سنه ايه بقى اسمع النجمه الجميله دي يعقبها مرمر ثم بدل ما يجي بعد المرمر الساكند ساوند يجي بعد المرمر صوت مجويس يبقى انت ازانع المرمر ويس كريم اهوك وصل الصوت اعمل ازاي؟ طبعا انا بقى طبعا باتحك عليك كتير في الكريمي كريمي فيه يا جماعة بيانسة صوت مرمر الله تباك بشي يا ما فيه عيالي بقى موسيقى يقول ايه في صوت في صوت يرع المرمى تبني ايه الوحيان قوله بانت اسمع السنسير افرح فعلتك وما تقولش عن الديه بات سيارة حلو الكلام اقول ايه والله هده هو طبعا S3 هتقولي هو S3 ما يتساقين يسمع اه بالكون اه طب هستأكسو قال يلا جاوب، الرامبلين الميرمر بتسمع بالكون ولا الديفران قول بالكون طب والديفران حلوة دي بس هو احسن بالكوز يعني هي مش اه ده ممكن بالكوز كمان <تصفيق> ممكن جدا كوزا بروبولا قصادك بال حاجات دي هم دي طب نيجي بقى نشوف المايتراين كومبلكس ميرمر هيسمعها ايتكس وهيروح الاكزيما طب خلي بالك بقى من الانتيريور ليفت مايتراين كومبلكس هو ده اللي بيروح الاكزيما لكن البسكير والليبلين مايتر بيطلع ليه خليك بقى معايا هو وأنا عملته مرة ولا أنتين. هذه لو في الأنكير والليبلين كده هو هتلاقي الميرمر هيروح رايح ناحية الميسيلا. كون لو البسكير والليبلين دي هي اللي فيها هتلاقي الميرمر يطلع ليه ايضا هو ما هذا النصر يبقى الانتيلو ليفلت مائدر انكومتاكس هون يشوه ايضا هو يعمل كده انكومتاكس وحاجة يجبينها بسيطة ايضا هو لكن بسيلو ليفلت انكومتاكس بضغطوا على المير مرة مرة في عيانين عنده اطول ليفلت عنده عنده انتيلو ليفلت ومسيلو ليفلت طبعاً السؤال أناتو مين سنة أولاً أو سنة تانية خبنا احنا الأناتو بالتعرفين ولا ما حصلش حصل وقالونا سمام المترالي دين ليفليت أي ليفليت أكبر من التانية الأنفيلو ولا الوستيلو ها فيكتل على الشمال هذه القاعدة ها أحسن <تصفيق> طيب ها أنت في السي دي، الانتير الانتير الليب ليب، الله جوزان مستيريو ليبي. شئ إحنا أولاد، أولاد معلومة، شئ إحنا خدنا، ان الفيرس صهارد سام، سلوا ايه؟ كلوجا. ومايترال فال وترايكاس في الفا خلينا في المايترال حلو كده بايد راجل بيجدد عليه يعني الفيرس ساوند هو مينلي كلوزر اوف ايه طب هو مينلي كلوزر اوف وا ون يو ليفينج ولا بوستيم ليفينج يعني اعتبر ان الصمام عنز بترجع عنده الدولال ضغطتين ضغطه كبيره ضغطه صغيره الضغطه الكبيره تقفل ده الصوت الرئيسي بقى الباص صغيره الصوت الايه بسيط تيجي واحد بقى طبعا ايه يقعد بقى خاله واسع بيجي يقول له طب هو الفيرز ساوند ده شكله لوجر اوم ماي توك افان اقول طب مش ده كلوش او او التوكاف على بعض اقول اه هو بلوشن من توكاف على بعض واللوجر للكف على الاستريم على الرينج نفسه يعني انا هديك مثال افتح ضلفه الدولاب واحدة مش الضلفتين واقفلها هتعمل ثقبه ولا لا اه بص لا سوري افتح الضلفتين واقفل واحده تعمل ثقبه كده ولا لا ها تمام زي ولا يا استاذ تعمل ولا لا طب شكرا تاني طب ايه يبقى يلا بقى قولولي الحتة اللي انا عايز اقولها بقى قولوها انتم لوحدكم يبقى احنا قلنا مايترال اكتب بقى يبقى ايه سؤالي يعني ايه يعني يعني يعني, يعني, يعني. يبقى امتى احس امتى اسمع مايترال والفريس ساوند مسموع. يبقى number one تقول لي ايه؟ number two تقول لي anterior لا مش posterior leaflet mitral encompass بوستيلو الليفلت ميتر رجعش ليه بقى؟ لان الميتر الانكمتنس بوستيلو الليفلت واخبالك انت ازاي؟ ده ده الفا صغيرة لكن الانتيلو الليفلت طمامة سليمة هيظل الفيرس ساون ما اسموها اعلمين المعاني دي ولا ايه؟ يا شباب؟ باي بقى سيدي؟ اندستيجيشن اندستيجيشن اكس راي انهتشين بربقة كبيرة هنا هؤلاء حط في الاكسر ايه ليفت ايتريام وليفت فينتركل الاول دول هيدبره الليفت فينتركل يكبر في المايترستينوسيس هترضوا عليه الليفتر مش معاول انتركل مش معاول صح عشان كده ييجي بص الممتحني يقولك ايه الوها بص يقول له كده بص يقول له الابيكس بص 6SPEACE يعني الابيكس 6SPEACE ها يعني جدي ايه كبير قال كويس ها طب وسمعت ليه على بقى MITRE وخلاص يعني انت هتبتتل بتقول ايه بقى بصوا هيه بقى يعني الابيكس فين بقى 6SPEACE وسمعت ايه بقى MITRE وخلاص طب هو المفروض حتى الطالب يأيه؟ يندهش يعني الأخوة يقوله إيه؟ على فكرة دوكتور أنا سمعت ميترا ستينوس بس لكن الـ AX في سيكس سبيس ده معنى الليفت الفينتريكيل اللي قوارش فأنا دورت مثلا على ميترا إن كونترس دورت على أورتك إن كونترس يكونوا موجودين في مكبرية الليفت الفينتريكيل الـ, الـ يبقى الحل هو الـ, الـ لكن تاني أعمال يقول كلام مش Correlated لازم كلامك يبقى Correlated صح كده صح إيه راجع Easy وإيكو طبعا الإيكو إيه يا أولاد بيجيب severity of my income هجيب السيبيرت ومالا السؤال بقى انتوا الله قولولي بقى ازاي تعرف ان الميتر الجيرش ده سيبير بقى تعرف الزيان اولا سيبير ميتر انكمدرس لو العيان عنده ماركة سيمتومس ونقص لوكار نيكو لانه المصميم الافكس بقى في السادس او السادس يعني هم نلفت فانس طب إيه قلنا بالأسكالتيشن؟ إيه سي سري طب وإيه كمان بقى في الآخر؟ إيه كمان؟ إيه العكسي بقى إيه؟ مائل. يعني انت يو كان أسيرس نعم رابط حاجة مائل هو ما مش تكيش وعين الإيديكس مكانها و... وانا شايفها حتى مش هايبر دينامج قوي يعني فأنت إزاي؟ على فكرة كلما كانت فورس فول وهايبر دينامج كلما كان سبير برضو طيب لو هو مايل اعمل ايه اعمل ايه لو هو مايل بروفيلكسس اجينست ديبلوكاردايتس وروماتيك فيفر كلمه واحده لازم وبعدين يا دكتور ايه الدواء ايه بقى اللي انا خايف عليه بقى الفلتر بيحصل له ايه يا اولاد دلوقتي بولنج بعمل له دايليت دايليت دايليت ده هيحصل في النهايه هيحصل ايه يبقى ايه الدواء هيبقى هنا ريبوديلنج ايه ال سي ان فيلجور طب ايه رايكم عايز اديكم كده حاجة كده بيقولوا انتم طالبوا فيها مقصره ودي هايبرتروفي ودايلاتيشن كده هما بيعملوا ريبوديلنج يعني ايه الموديلنج في الاوعيه يعني ازادك مسل فايبرز بالبوص وفي النهاية هارت مين اللي جيت على دي طب انهي فينتريك في المايتريس رايت ولا لايك رايت لما يحصل ايه طب ما تيجي هيرو اس حلو اضغط عشان الناد هتبين مضري لا جيت الشمال لازم المعادله انا عارف ان انت Useful feeling It might run in common How old it To prevent Modeling Remodeling Prevent remodeling From left of Delivert Khaas Maafin ala di? Maafin Neske هقول لك ما قبل ما نكتبعه اقولها في الاول هو الاسي انهيبتورز ليه؟ في المايتر الاستينوزيز ليه ليش كوليسين ليه مخصة ولايه؟ اللي عنده مايتر استينوزيز واللي عنده اورتك استينوزيز كاستينوتي كليجا عندهم مشكلة كبيرة جدا هذا الاستينوزس بيعمل لوك كاردياك يبقى الناس دول ضغطوهم هبقى قابل ليه ايه؟ قابل انه ينخفر وخصوصا لو عمل اكسرسايز صح او لا طيب جسمه يمنع ازاي هذا الهايبوتينشن الماجن عن اللون كارديك اوبول اه الجسم يعمل بريفرا وطاسي كونستريكشن ويعلي البريفرا رزيستنس بتاعه عشان يخلي اللون كارديك اوبول ده هو يبقى موجود وضغطي برضو كويس. بقى ايه رأيك لو انا عندي لوكا ردني جميل وانت بديديه فص بيليتور يبقى انت عمي يا اللماء ساعمي همين أصبت ليين بيناس انا في ناس كتير عديد مدانيجي عنين في حاجة في ناس بيناس يعاني بقيت موضع عادة حاجة يبقى هنقول ان الاسي انهيبتور كونترا انديكيتب كونتر انديكييتد في ايه يا اولاد كونتر انديكييتد في الاستينوتيك اور نيجر ليه لان اللو كارديياك اوت لو نتيجه لو كارديياك اوت بوت اللي بيؤدي الى زياده البريفرال ريزيستنس تو, تو ايه تُبريفينت الهيكو صح ولا لا يبقى أصبحت البريفورة ريزيستنس إيه؟ حتى تلاقي جماعة في الكارديرش بقى مقعدش يشرح كده وقت يا جماعة طبعا ما ينفعش نيدي إس إنهيبوتور عشان هنا والأورت نوز هنا بيعتمد قوي على البريفورة ريزيستنس ما تقول إيه يعتمد على البريفورة فول لا دي فاضو ما ينفعش هتضغطه هيوط وطبعا انا هدي بقى دايوريتك وهتكبه واجل ايه؟ وقع الشباب الكلام ده ولا ايه؟ طيب نيجي بقى جميل ونعمل ايه؟ فولو قبل المايل لو سيبير خلص هخلص يعني ايه؟ خلص المايل طب بتاعوا زيبان هو سيبير ما احنا قولنا سيبير سيبير سيمتوم الليبت البنتر البايوليب الابيكس شفتل اس مش على ال A والاكو غلط طبعا لو سي بي عايزك مش خطوه في الريبليسمنت ولا مش خطوه جنب كلمه فال ريبليسمنت تكتب ايرلي بيفور ديفلوبمنت اوف دي فيتريكولر يعني يا جميل اللي عنده مايترال انكمتنس ده يا ولد. لازم ايه هيجيلوا الحركة دي لفت سايت فاليا لا اعملوا بقى ما هو سيبير اهو مستني ايه ان هو سيبير لفت سايت فاليا دي ما ما تعملوش دي ما كان لفت تعملو من الاول لذلك يا ولاد خلي ذلك بص بقى في ده كاترة مع العيان ويضيع مستقبله طبعا العيان ده ممكن عشان بصغير تقول لك الراجب ده ضايع مستقبلي ليه بقى بص ده انا دلوقتي اللي واحد يبقى عنده مايكرو هعرف ازاي الليفت في الثري بلاك فانكشن اسمه حلو الكلام فالوقت ايه بص الواد مايل مايل والايجكشن وعنده ظروف الايام ممكن امشي ميديكال لكن بتاع عشان ابتداء مرضيه دلوقتي دي بعد الايجكشن فراكشن بدا يقل خفيف يوم الدكتور برضه يتمادا في علاج الإيه؟ هو أساساً ما عملش إيكو أساساً عمله إيكو مرة؟ وعلم أنه ما يتبقى للقوم وعمل بقى يديله في أي كلام وبتاعه وحاجات زي كده جداً وساعة نلاقيه مردين إلسل الهيبطوب وبتاعه وحاجات حلوة وبتاعه بس خلاص الإيجيكشن فراكشن قال لي يا دكتور. طب وبعدين الواجهة تليه في الآخر إيه؟ تعب قوي هيروح نازل على مصر زي ما بيقول هرفان إزاي؟ فيروح يعمل الايكو يلاقي انجكشن تراكشن ايه بقى قليل فيجي الدكتور برده ما معلش بقى احنا برده هنعمل فالف ريبلسمنت هيعمل فالف ريبلسمنت بس المريض مش هيتحسن قوي يقولك يا دكتور انا لسه تعبان ايه اللي حصل بايك سلكشن المريض الداخل ليه بس. احنا عايزينه يبقى رجلي اللي لو حصل هاف يبقى السموت هنحتاج ايه هاف ترسل بقليش؟ يبقى ابدأ ما احطوه اسمان احطوه هارف اجيه لهارفة بنيه مش كده ولا ايه طيب وقالة ارتدي منتوب لك الكلمة اللي قلناها عن اجيه الـ اه اجيه الـ اللي احنا قلناها من شوالة اللي هو رابشة الكوردة من راح تشك تفكر بيحصل في البروته القصفه بالبروته القصفه دي على فكرة ان بيخرم القصف أو يقطع الورده دي اللي في اللوكاليز وايه اللي بيبوظ التبينر القصف يوم الدم ينط زي ما قلنا من الليف ستفلك للليف ايتريم صاب ليه الليف ايت لما يقدرش تو اكومودييت وبالتالي بيحصل بالمونري كونجيشن يصل الى درجة ال 20 طبعا الحالة دي اولاد بتبقى عايزه ايه اورجن فال ريبلسمنت يعني هذا العيان ممكن بياخد ميديكال تريتمنت خش انتنسف كير لما يستابيلايز ممكن نعمل فال بايه ببساطة في بما سؤال العيان ده عنده مايترال ستينوز ولا مايترال انكمبتنس ولا دبل مايترال عنده دابل مائتر طبعاً دابل مائتر هتتساب سؤال طبعاً في برضو أنا لساب ثلاث مديزة أنا بسمها يا أخوي أنا أحسن إياه إذا أعلمين الدابل ال... الدابل مائتر اللي بعمل إزاي؟ بتلاقي الكاف صبيرة إزاي أنت شايف أهو فمش هككفل على البالفرين هتساب طائم في عند اللاين اوف كلوزر جل كومبليشن فايروت لهذا المنظر كاسب في الحجم يبقى انكومبليكس وفي نفس الوقت في ايبراستيشو عند اللاين اوف كلوزر بتبقى تيشو يبقى الكاسب ما بتقفلش على الفال برينج زي الناس ما بتفتحش على بشراعينا بيسمها بابي ايشو فإيه الصمام؟ ممكن يبقى لاية وممكن يبقى انكومتنس الزيسين طعب ما تجيش هو بطول بقى ايه؟ ده فيه انكومتنس في الصمام طب ازاي بقى الصمام واسع وفيه استينوس يبقى ان ال الانكومتنس مالوش دعوة قوي بان الين جتوسع كدس اهم حاجة التابعة بالانكومتنس ان القصب نفسها في كيش المنع من الكاث بتقلي في الصعيد ويبقى فيش وقت الهيجنز هنا عند اللايم بتاع الكوب ناشر زي باب قلنا قوضة وباب القوضة ده ستيف قوي في ستيفنس وفايبرونز تيجي تفتحه ما بيفتحش على الآخر في نفس الوقت حجم الباب صغير تيجي تكفله ما بيتكفلش دي باستينوز مين كوب ده؟ هنا بقى السؤال هيقولك قل لي بقى يا جميل مين الدومنانت mill pedestrian. double- Saint-D How can you How can you? swear a double can إما مائتر الإنكومتنس ويز أديو الإس وان إما مائتر الإنكومتنس ويز أديو الإس وان أو مائتر الإسكينوزيز ويز مفل دي إس وين. صح والله إيه؟ تعلمين؟ يعني مائتر الإسكينوزيز مستفر الساوند او مايترال انكمبكت في السيري ساوند ده ايه ما تقولش لاود دي يا اولاد كلمه مايترال انكمبكت دي, دي مسموع عشان دي يعني تسمع تسمع تسمع بالدفره على الايبيكس هسمع <تصفيق> لكم واسمعوا بوضوح في الاكزل خلي بالك اصل اكزله ان زيتها هنا بقى ايه اللي في الاكزله هنا ان انا روحت بعيد عن مكان الرامبلنج اصل الرامبلنج دايما فين لوكالاين الرامبلنج لوكالاين على الايبيكس فلما بحض السماعة على الإيبكس بات مع الراملين مع الجيش فهدويني بتبتدي إيه؟ لأ خفل طب أتروح الأجزلة بس تروح الأجزلة وتسمع مش تروح الأجزلة, الأجزلة وتروح الأيبكس وتقوم بينهم الصوت هنا مختلف عن هنا لا ما عندناش الكلام ده سامع إيه؟ لا ده في الأجزلة سامع الصوت فيها أنت أباضل معي ناقي كان صوت ناقي لانك بعد تبقى عليك ده مشاهدت عليك تروح رايح بقى بالكون على الإيبكس تسمع إيه بقى أرمان بيك ده ساعات الدكتور انت بتسمعي والله بس خلي بقى الكون يجيب التوم يا ربما ده إفراجم يجيب التوم يا ربما تسمع على عشان تبقى عليك اول تخيل كده الصوت جميل يا ست الكل اسمعي معايا ما عارف في ناس عمره ما سمع الرامجل ان انا هسمعه لهم سمعتوش ولا يهمة. ولا يهمك بعد الظورة مفيش اي مشكلة طيب مين بقى الدومينامت؟ خلي بالكم خلي بالكم في عيال. العيال والله خدوا طول مارق وانقذ بطنه طول مارق كارديو كيس اطفال بسبب الكلام اللي احنا عاملينه نقوله والهائل ده عشان كده الكلام ده مهم قوي لانها حالات كلينيكال خلي بالك ونستاذ ده كان طيب واحد عنده دابل مايترا قول لي بقى اللي عنده دابل مايترا ده. مين الدومينانت هيقولنا خليك بقى معايا الفيلس ساوند كلما كان مفلت يبقى ميه الدومينامت لا ردوا علينا في ناشتة خلاص بقى جاب جاسر تاني انا عندي دابل مائت نمسك عنصر وعنص طب هقول من قول الايبكس لو الايبكس هايبر دايناميك يبقى ميه الدومينامت يبقى ميه الدومينامت ما تترد له لأن كل ما كانت اليد اليساية فرد ديناميك كل ما كان مافل ما كل ما كان مسموع طيب. الميرمرز ما لهمش دعوه تسمع واحد الثاني للجيم ما بتفرقش طيب اس 3 لو كان مسموع يبقى بالقطع ده تبص يقطع ان المايكرو كومبتنس هو اللي, اللي دوبنا صح ولا لا مظبوط طبعا خلي بالكوا بقى من اس 3 الميتريسنوس بيعمل ايه اوبننج اسناب الاوبننج اسناب مكانها فين هتهالي لو ده مؤخر بتاع اللي فين طب احنا ما نسكروش ونزلك نعمل امتحان مفاجئ عشان تخشوا الجيش هتشوفوا الحاجات دي امتحان مفاجئ كل واحد يطلع ورقة وقلم ويكتب اسمه وراح ابدا الاسئله اوصف الطارق الناري بالسلاح الفولاذي الفولاذي كل الطبقات بتاع قوات مسلحة احفظ جملة الطلق الناري خارق حاله. تقول <تصفيق> الطلق الناري خارق <تصفيق> حارق تكتب في الجنة هي العظيم سلمة حولها سمع الحاجات, دي. الحاجات دي. ده انت عارتها دكتور عارتها دكتور اللي انت بتشوفها مع العسكر دي قطت بندقية دي تضربه ماء تضربه ماء في الجيش عشان تبعاه وصدقتل ما تيجي تمسك البندقية وتضرب الطلقة وصدق كائن عربية خبطتك يعني ممكن ترجع وراء اثنين متر تقريبا من ال... من, ال... من, ال... من ال... والله صوت رهيب والسلاح نفسه بيروح راضد في كتفك يقلبك وراء فالثلاثة بتبقى ايه اجامل جدا وانتباتك في بتاعي والله حاجة فعلا روع بي. قلنا ايه بقى يبقى قلنا خارج <تصفيق> يبقى خلي بقى جاية بعد خلي جاية بعد يبقى شبه من؟ اس يبقى شبه فانت بقى لازم بقى تتحرك ضده بقى عامل ازاي بقى كده اهو تتحرك ضده عندك انت شواهد كتيرة انا شايف انا شايف ان الاي تكس هايبر دايناميك واخد بالك انت ازاي الاي هايبر دايناميك شايف الفيرست ساوند مبل يبقى شكلها المايكرو كونتينس دومينانت شويه يبقى احتمال كبير اللي نلزمه على الاي بيكس 7 اس 3 والعكس يعني هي عملية يعني اللي تبقى يعني عشان بس تبقى عارف لو سمعت اديشنال ساوند في النايترال ستينوزس بعد السكند ساوند انت سامع كوبلينج يعني سمعت اديشنال ساوند بعد السكند ساوند في وهايبرريجكشن انت سامع اس 3 تمام يا حاج حلو نيجي بقى بعد كده حصلنا فيه لف اي تريال بيكسون يعني هديكم اللي تصفحة بيه لف اي تريكسونة بيه وهديكم اوض تسينوز اوض ده صغير قوي بصها صفحة كلمة وضع رطفاش كلام عليش يا جماعة أنا بص مش عادي بقى النار بقى نعم بقى النار بقى النار معادي فيه بس في مجموزة عايزة اقول لك الموضوع ده برضو بس بص ما تقوله ايه انتو بتقوله كلام مستفز خليك زكي. انا دكتور بص انا بعد اقولك الحاجات تفيدك. حته الامتحان امتى والجدول ايه والحاجات لكن ما تروحش تقول ايه فلان قال وفلان قال لا انا بقولك يا جماعه الوضع كذا كذا كذا ممكن نعمل كذا او او, أو نطالب بحاجه معينه مش بقى ايه اصل سمر قال وسمع قال وكلام ده اللي مفهوم ده اليوم ايه يوم الاضافه الاولاني ولا لك ايه, يقول إيه؟, يقول إيه؟, يقول إيه؟, يقول إيه؟ هو ده اللي بيحصل هو سمر يعني بقى يعني عارف تصدق ما أفرا أنا لو أنا منه أنا هبهر السماء ظهر بضابط من عند ابو زياد ليه بقى يا دكتور انت بتتدخل ما دام هو التدخل يعني برضه لما هو يشتمني اوكي برضه عندك حق طالما انت فكرت انت ان انا عملت بيه بقى عندك حق وانا عمري ما عملت حاجة مني انا بعمل بس من تحت لا الناس انا كمان بخش انا انت يا دكتور مش عارفني ده كريم رافين وانا ايه؟ فاعل سازوق الانتحان بس قام حاجة ايه؟ اقولوا الواصلح وانتعامل فانتو بص عدر ستن دلوقتي انتم انتم يعني ايه؟ احنا في عندنا مشكلة سنة خامسة جامدة جدا, جدا. ان امتحان خامسة داينا بيبقى اخر تسعة اخر تسعة حاولنا محاولات كثيرة جدا دول السنين اللي فاتت دي ان احنا بركعه الوقت. ما بيرجعش. ليه؟ قلنا لك بس بيه؟ هم معذورين. قلت لك هم معذورين؟ بس تباعدوا في ما exception. ده معذورين ليه؟ ليه يقولك ايه؟ انتوا يا بتخلصوا الامتحان تقريبا اول 11. وبتاخدوا شهر 11 اجازة وشهر 12 اجازة 60 يوم اهم مش الشباب ولا ايه وبتخش واحد يناير يا دوبك تخش واحد يناير توصل اسبوع قبل الثاني اجى السنة، مش كده ولا ايه وباين فيه عيد ولا معرفش ايه في القصه انا مش واخد المهم فتلاقي نفسك انت في سلاسه ده ما ده تقول يا هادي يا هادي بعد ما جت نص السنه تلاقي نفسك لك احنا لسه ولا خدنا حاجة ولا ذاكرنا احنا لسه في مواعيدك عمل وقت جاهده وعملش بالسجاعة بسه طيب فهما يقولك ايه يقولك ما هو العيال بتخلص في اول حراشة وبعدين انتو عندوكم سنة خمسة الخزوق جاي في البقى في عيال بيأجل دور تاني فامتحان الدور التاني بيبقى مثلا بعد امتحانكم بحوالي حاجة وتلاتين يوم فبيبقوا عايزين انه هم يمتحنوا العيال ويخلصوهم ويطلعوا على نتجتهم الدور الثاني قبل ما يبديل العام الدراسي خلاص كده الواحد يناسي جاعدنا سابق طب ما واحد يناسي ممكن يرجع لورا شوية يقولك لا ما ينفعش يرجع لورا لان العام الدراسي هنا مرتبط بكمان استلام الامتياز لازم ان تفعل خلص كده عشان يستلموا امتياز طبعا ده كل ده كلام جميل جدا على العين وراسه فزي انا بقول ولا لا اولا الشانين فاللي انا شايفه طبعا ان هما جات ايه العام رجع وبعدين الراوندات هتفضل شغاله لحد 4/8 طبعا ده كتير قوي احنا ما كناش كده كنا برنامج ال تي صار سبعة استني بس ما في اللي احنا لازم نحط بقول الحجزية بتاع الصورة بتاع لا بتاع كده مسيرة مليونية ومعنى المسيطة جدا المسيطة جدا هنطلع بالجلاليب هنطلع اليوم بالجلاليب شرط من الجلاليب والشعلة بتاع اللي فيها الشعلة دي ونفش عليهم بالليل تمام؟ فطبعا الامتحان دايما 25-9 او 24-9 دايما هو وقت الحجة دي نحاول نزح زحش ونزح زحش طب يا جماعة احنا دلوقتي نخبر يعني البلد كلها انهالة بك على عقب زي ما بيقول يبقى اذا انا دكتور بقى في انا النهاردة هشتغل الراوند وحضر بعد 8 كويس بعد هنتحن بعد الراوند ده اصبار وبعد اسبوعين هنتحنوني بطنة فمنزال كده هم بص انهال خلاص لذا في الامتحان هنتحن عليك ما كانش الوضع كده. احنا كنت الراوند بيخلص في الوقتنا سبعة سبعة. وكانت في الاصفال بيخلص بعدنا تقريبا باسبوع. وكانوا اللي خلصوا يخلصوا كلها تقريبا قبل اخر سبعة دي خالص يعني كتير. انت بقى النهاردة لقى جالاون لقفت لخربعة ثمانية وقال انت حمصطلوا بيخلصنا انت بخلصوا تقريبا على اخر ثمانية. يعني احنا نتكليم في شهر بصراحة. كده احنا بتكلمة بشهرة. بك ليه؟ فاحنا بس والله يا دكتور دلوقتي معلش يعني ما احترامي يعني الأجازة بتاع سنة خمسة انت تاخد شهرين أجازة مش كده؟ شهرين يا سفي ده شهرين ونصه ده, ده وحيات أمي ثلاث دوشة ما هل هي حاجة قصصية هم بيعملوش حاجة بس؟ اه فانت ممكن أجازة ما بين خمسة وستة تزغر شوية سنة ما الخامشة احنا برضو كتابنا جداً دي مش وقت عم أجازات التجامل عادة الهاتفة تتكلم أجازة شهرين تلاقي بعد سبيع. ايه ده؟ موريش حامل مش قادر مش قادر عادة وتروح جاز باس وتروح وتروح تبحث الشارع أقضى أقضى وبعدين ممكن الأجازة لاب لاب لاب لاب سنة ستة برضو يعني ممكن سنة ستة سيدي بدل ما يبتدي مثلا في شهر يعني هالشوك يعني ممكن يحصل ترحلة بسيطة بحيث ترحلة بسيطة دونة ان شاء الله ثلاث مسانين مش عايش اقول شهر شا... مش هيرضوا خلاص بقى ايه الحالي مسيرة ايه الحالة داشا بقى مسيرة بالجشامات مصنع جشامات ومصنع جدالين مصنعات وليب اللبس يبقى مقطع يعني زيب يعني ربنا يخليك هنحاول بقى نعمل ايه؟ يعني برضه زي <تصفيق> <إيه؟ تصفيق> ما قلت والحاجات دي وكده يطلعوا يتكلموا ونقعد نتكلم كده وربنا ينجيهم ربنا ينجيهم ايه؟ لا لا اه الوقت ما ايوه انا كده في جدول الامتحان حاجه عادي ازاي الامتحان حاجه كده ايوه دايما ان في الدور الاول والثاني نشرب القهوه ونكمل الدور الاول عشان نقدر على الحركه دي بس فتره طويله مع بعض ونقعد في فندق ونقول جابوا بقى بسوا بقى عمل فلان شوه انا هبقى اعرفك مش هاعمل لكم بس بشاطر كل واحد ايه حلله من ايه المريض ده بتاعه طب ليفت حوالي ما يطلح من شهر؟ كان عوالي. طب هالإنتحان رجع لورا؟ ليه. ما كان يقالي وشتاك. كان يقالي الفارج ايه بقى؟ كان الرياض يطلح في شهر السبعة كان شهر عشان كده يقال لك اه اه احنا بقى يعمل اه بقى ايه Kiitos kun يتراكم في من من الانتر ايتريال سيكتم ويطلع من الانتر ايتريال سيكتم على الناحيه الشمالية والورب لغة بيدج يعني بص تحس حاجة كده عاملة زي البيلية صغيرة وقلوه بتجل كده او اللي ايه ايه كده فاليقص منتحرك بقى ايه تبقى تبدا حاجة كومن فيليام فيميل مش كومن يعني ايه فيليام فيميل هو اللي بيجلهم ببعضة تمام كده طيب قولي بقى السمت دي او البند دي عرضة ايه بص حبيبي دي فتحة الايه الصمام اللي المترالي حلو كده بص الصمام المترالي هنا كده هيفتح من النوم فعين دي حصار دي؟ إن هي تيجي الست دي تيجي تنام كده تكشف عليها تنام فممكن وهي في وضع معين في النوم تلاقي الديومر الماس دي بحجاية بص كده قرابت من فمحة الصمام المترالي وأفلاه برش بص أفلاه كده برش حلو كده تجي تيجي تحط السماعة عليها بص تلاقي ايه رمز تلاقي ايه رمز بعد كده لا طب لف عالشمال مش عارف ايه وبتاع مفيش تيجي تسمع تلاقي رمز الجراح يبقى بص الكلمة بوزيشنال ماي كروبس وعشان كده يقول لك طب ايه الرنبل انجليسين؟ اللي انت سمعته مرة وجيت في نفس السشف ليتو مش موجود؟ اه يبقى البنت الست ديب عندها البتاعة ده هو بينكروتش على فتحة صمام مترالي ويعمل زي استينوزيز ومع تغيير الوضع بتاعها ممكن البتاعة تبعي شوية على المايترانفال ها دي حاجة، في بقى مشكلة كبيرة البنت دي لو جات مثلاً بقى خالت وضع معين مثلاً يعني طبعاً وطت بتعمل حاجة بتشيل حاجة أي حاجة كده لو جات البتاع الناس دي راح الجاية نخيشها تقريباً كده عن فتح صمام مترالي خالص يعني جت على فتحة المترالي تقريباً وتقريباً هتقفله يقول يحصلها ايه؟ خلاص ده ما ده ما هنزل فين؟ بلس من ليه كوب على طول وتروح مرمية في الأرض لو ربنا كرمها والبتاعة دي لما وقت في الارض يبقى فائد يعني هي خدت ايه يعني ناسا موقفية مش عارف ايه راح يدل بتاعة جاية بالايه فاقل صمامة في الارض ما بيش دم رايح يلدفت بنت راح البنت واحد وقعت ربنا كرمها وقعت التعامل بالبتاع راح يدل ايه المكسومة تروح ايه تفوق طب لو فضت في مكانها كده مات طال عشان كده دي ممكن يديها لي سينكوبال خلي بالكم يا اولاد دي سين طب بقى الورب بيعمل ايه بقى جميل يطلع منه ساعات ديتاتشيد بارتكلز كده دي. حاجات بتطلع من الورم كده دي اسمها ايه دي في العين كيومر امبلاي وتعمل يومر 1 دولار دي بيبقى دهي اصهار عالي طب انا شخص الحكايه دي ازاي اعمل حل طب شخصناها نعمل ايه عمليه بس يبقى نحط في بقى الفرنشة اللي يا ولاد اللي هو ايه بقى انا قلت بقصة الكلام ايه ف... بقى اللي هو العينين اللي يبقى عطوم اه <تصفح> اه اه اه اه والليفتي ليتريم بالليفتي ليتريم يتكون قوة الليفتي ليتريم صومبوس هي قولة لبال والبولا دي بالكسرون بس دي ممكن تعمل برضو نفس الوضع بالياه عمالها تلعب في الايه وتلاقي بياك عدال حاجات ده ودوته هو واخد باله ومرة واحدة تلاقي بنا ادم ده ناس كتير وقل والله يا دوته مش عايد ده اخويا ده كان صغير من النوم باينها ماجه مش, مش اده تسمع كل شوال الحاجات دي معظم البوت المفاجئ ده قرد ده هاته ودوته مش كده مش عايد عشانا عارف حاجة وانا عمد تشيركو عامل سيرا لا اه ممكن, ممكن. بس انت بقى ممكن با وممكن عم طريق كسر يعني ديه كاسب طريقه وفينه ستعملوا بالليه جاول الحاجات بقريقه بس انت ايه كومليسكشن هناك اهيه يبقى ايه يا دكتور هذه الـ اهو في n s طبعا ال f مع ال d iteration refrigeration reading code اللي هنحط بقى البروبلم البروبلم في السطر 1 young f min w z r current sin في as text young ثانية خمسة، بعدين حصل لها مرة كده إنبول إنبليشيا، حصل لها إيه إنبول إنبليشيا، <Ancient Zhou> <Beast> <perimeter> <Cloud> وبعدين في مرة من المرات ويسمع عليها رامبلين ميرمر. طبعا انت لما تسمع رامبلين ميرمر هتروح هتختار انا التشخيص على السرورة طبعا الديفرينشيل هنا ايه؟ ليفتي إيبراكسومة ويسمع عليها احيانا positional رامبلين ميرمر ويه التشخيص الثاني اللي هو ايه؟ مايترسنوزيز ايه اف ومعاه بول اند بيل بس رومتس. جاءت <تصفيق> انا كده الملك اللي يحط البروبلمز عاكبين الحكاية دي ولا كان بيحطوا عنوين البروبلمز <تصفيق> في ورقة وجلالة الملك اللي على الورقة شوفوا التابسة على اني <تصفيق> بروبلم يروحوا بيس <في> اللي تمام <تصفيق> لإيه ما انتباه بالمسروق بس لإيه طيب في بس حاجة كده مكتوبة اسمها إيه شو ما يبقى أو يعني في الليفت إيترال ميكسومة اسمها تيومر بلوك شو بس سنحدش تسأل عنها إيه تيومر بلوك دي عارف يا دكتور إن هو يقول لك إيه لما الصمام المترالي بيفتح تحس إن الليفت إيترال ميكسومة عارف كأن ناس أو بيديا هتلطص في الدم يعني مش ترى ده ايه مواصمام التراجى بقى فتعى فتلاقى الليب تهيتر الميكسومة بتروح نازل كده لتحت كده مع الدم كده فتبديه احساس كأن في زلطة اترانت فى مية هي ده تيومال بلوك زى انت ما يجيب زلطة رحمية فى المية بتعمل صوت ايه؟ الصوت معروف كده بدأتها اسمه كيومر بلوك يعني لو عايز تعرف مش مية طيب ميتر الفيلدو بروليبس دنوع دنوع من, أنواع دنوع من أنواع دنوع من أنواع دنوع من أنواع الميتر الانكومتنس وهو عبارة عن دي جينراتيب تتحصل في الميترة البالب كاسر و الكردة دي الميترة البالب كاسر و الكردة يا ولاب بقى بيحصل ايه بص بص يا ولاب بيحصل ايه قريت عايك هنا احنا ممكن يعني ايه مرة تطوصي دي كده وطيب حينة الجنرال مش كده اربط ايه راديوكم اصلا انا شايفكم فيه ده يعني اعمال ايه المهم باسم الحتة دي المهم قاوت باسم باسمعات ايه بص هدو الصمام المترالي اهو لا باس عشان اتصار الصمام المترالي اهو ايه بصوا الصمام المترالي لما بيفتح لما بينزل فالكسف تروم تروم تروم عن دم يجي لفت فيلتخ يام قبل فتلاقي القسف يحصل الله ايه بالون بالفوت بس تفضل القسف أستاني لفت بالفتريكولارستسفول ده كده القسف كده ايه مدى ماسكة بخص كده لو في بقى اللي هو ميترا جبال بالتولابس هتلاقي القسف بص يا دكتور خرع خرع فتيجي لفت فيلتخ اليام قبل تلاقي بص الكسف يحصل الله ايه balloons إلى اللفة ائترية الكبدة يعني هي اللفة برد كده هو تألي قسمة ضعف عمل balloons لحد اللفة ائترية الكبدة بس تصادف هو ده معنى prolapse يبغى يزعلك يعني إيه prolapse يعني أثناء الاستسقوط بيحصل balloon من الميترال فالبكاس إلى اللفة ائترية الكبدة طب ايه نعمل البالوني؟ حاجتين المايتر البالبكاس طرية جداً وخلعة والكردة تنديني كذلك وجنون جيدة فتيجي الكردة تنديني عادة تشد ما تعرفش ده بيسموه البرولابس حتى بيسموه بالبلد ايه يقولك ايه؟ ارتخاء في الصمام المترالية تسمعوا ضمز ده كتير من العينين هذا المايتر البالبكاس ياولاد يا بص بقى البرولابس بيعمل ايه؟ تركز كده معايا بص الليك تبينك هو بيانقابل اهو بص فبص من الترجل احطلع لفوق اوي بص اعمل ايه تيك دي اسمه كليك يعني اللي دي دي دي دي دي دي دي انقابل كده لفوق اوي تيك وتعمل صوت زي ما يكون بالتالي تحكيله شمساليا ازاي تعمل صوت فالصوت ده اسمه كليك ممكن ممكن الكليك دي تبانيه ولاه في بداية السيستور every systolic click أثناء السيستولي مثائل إيه؟ المايكرو باركاست بالإبل فور every خلي بالك بقى إن الحركة بيبوك تعمل incontence بصت زي بقى دوتو الليبس بينكم هنقبل اهو بص الله <تصفيق> <adventurous Attack whole> بالوني هو بقى يحصل incontence هو الليبس بينكم هنقبل بالوني بالوني وعند يدينكم تشكل البرولابس من ينتو إن البرولابس هنتو؟ تمين؟ البرولابس برضو ينبي فينين او تكتب في نفسكي كيني قوي عدو مايك رفضي تشكل وفي بعد الفنين عادين قدامي للوقتي عدو مايك رفضي تشكل ماشي البارتر البرولابس كتير عندهم مايترال برولابس والزاويت ريجريش وفي بعض كتب اعتبرته اناتوميكال ديفيشن يعني الصمام المترالي بتاع هذه اليمين يعني خلع شويه خلع شويه بس ولا ولا اكثر من كده بس لو عمل انكومبينس بيبقى لابد من نوع من المتابعه قابل يا دكتور تعالى لبس البقى المرمر والكليب هاللي بابه رمز رمشيها عشان واحد اس اثنين إس واحد لما المروّلابس يعمل كده، خد الجزء الأولاني من السistol، لو حصل نيرمر مايتر الگوبتنس بيشت أبنت سistol، عشان كده أقولك إمتى المايتر البيرج ما يبقاش بنت سistol كله في حالة المايتر بروّلابس ويبس ملئ سistol نيرمر، ملئ سistol. فممكن تقولوني هيبقى صوته عامل ازاي بصع فيك يا اولاد بالمناسبة عايزة بس تعميله ليه كده معلش يعنيه يعني خليها كده خلي خلي بليه كده أول من معلش كده العزة مهرب شكرا دي يا دكتور انت ما تسمعاش كويس هاولي تسمعاش كويس كأنها فرساون بص النجمة التي بعملة ازاي هعملك نجمة المائتر الانكومتر سيحنا عارفينها ده الفرساون ده او وده ساكن الساون. بص مش فرساون ساكن الساون اهو ده اوال ده ايه تعال نشوف الليت سيستولي هتلاقي بص يا دكتور تابع داقة الفيرسون مع الكليك هتبقى دابقة واحدة تقريبا مش هتحاول مش طابس معهم كنوم هتبقى لديهم وانا تلاقي فيه وقفة بعين في الاخر وينتهي المرمر بايه؟ انتا ساكا نساء فانا بص ريجكشن بص ريجكشن بص البان دي في ستوري كل واحد ينابنا اوكي الريجكشن ده مش هنا بقى حالات ثانيه بقى زي مثلا ايه في الكليتش اهي مش الفريست اهو مش شايفه ده طيب البنت دي بتشتكي من atypical و البنت دي عندها atypical chest pain يا لها ايه؟ اتو فطلع ايه الدواء اللي بيقلل في هذا المرض؟ إيه الدواء اللي بيعمل بيقلل الالتهام في هذا المرض البيتا مليدة تماماً بالحق اتباع الشمال في البروبلم وريني كده أستاذة اتباع التالي البروبلم في ميل خمسة وعشرين سنة بتشتكي من يشتكي من إيه يا سيدي؟ بتشتكي من البدية uh, ويتبيكن يعني إيه يعني هو يعني إيه يتبيكن يعني not typical مع المعنى on okay, examination <تصفيق> او نقطة و بعدين قول No abnormality detected by carnal examination ده بيعلننا ايه؟ ان ممكن يبقى فيه عند البنت دي Prolapse بس ها نستمعها وممكن ممكن خلاص كده؟ تمام؟ طيب يبقى الاجابة is the friendship اول حاجة تقول ايه؟ ايه اول حاجة? البنت دي. عاد حد يقول. ايه? اه جلع. في مين? ويام? وبتقول لك انا عندي شستة فين? وعندي بلبتيشة. فحصتها مش لقى حاجة. يبقى البنت دي عندها ايه? اناك زيت. فدي ممكن تقول اناك زيتي من الروس. صح والده اتنين. ايه كمان ممكن يخالي البنتي دي احدى بالبيتيشن وكاني وماني وحاجات زي كده اه اه واي نوت سايرو تسكوز واخيرا هبحط ميترال فان بروليبس ميترال فان بروليبس طيب في بقى حتة كده احنا اخدها بصد حتة 65 تمهاني للسليج معتراك في المذكرة تمهاني للسليج معتراك في المذكرة تمهاني للسليج معتراك في المذكرة في التسائل بيحصل كويس جميل اه عاديين تحققه كمان البنت دي هنيمية كدعمة تعمل باردو شست تعمل تبص يا أوليان بس إحنا هنشوف السنترز بتاع إبنا بعدها هي في العين في الخليفة أعرف لنا نظامنا بإيه بكرة وبكرة هتعرف المواعيد إن شاء الله ده أبقى على الساس إحنا بنقترض إن الكلية هتبتدى لأن المبترض هتغفر يعني كقريبة فعشان بس إحنا عايزين نعمل بقى مواعيد مش هيرفع إن إحنا نعمل مواعيد بقى معلش بالليل. لا انتوا مستبعدين ما بتعش انا بتكلم انا بكلم الولاد دلوقتي انا بتكلم ليه ما تخافش عليكم انتوا ما عاركوش ولا ايه السبريت على الديفنس مش فاهم ولاد قوموا ما تتاخروا حد يقول لك بابا هنا ماما كانت طب ما اتفرجت هتتلمي اهو في الدكتور بلاش قلق الناس فانا هقول بكره وهنزعها على الفطر من ان شاء الله 65 صح 65 في الكتاب الجنرال تجمعات ضايه في التاريخ ناخد عشان دي سهله في دي بروبلم يبقى على طول تمام كده سيدي لما تيجي تقولها او لما تسقي طبعا بروبلم ورتل واورا اهم حاجة الكلام يتقال متقسم يعني مثلا انفيكشن بكتيريا بكتيريا فايرال باراسايت بلس ديزيزس سيلين خد من البكتيريا البروسيلا والتي بي الفيرل الثلاثة مهمين الفيروس اللي بيعمل فيبر ولينفا دينوكس HID وسايتونيجال وانفكشن مونينكليوزيز الفارازايت اللي بيعمل لينفا دينوكس ليشمانيا وتوكسو بلاسك فلاص ديزيز وميسيلينيز يهمني ستيلز وصاركليوزيز خلاص كده يا حمد اكتب على الشمال البروكلم بتاعدي كل دي بروكلمز جدا جدا patients with fever ما on examination lymphadenopathy خلي بالك أولاد و hepatitis خلي بالك من hepatitis ده ميجا من الجنرالايز generalized lymphadenopathy شباب hepatitis جزء من الجنراليز لنفادينوفاسي على طول المسألة دي عارف جات كم مرة مثلاً 8000 3 مرة يقول العيال ايه اولاد دي اسمها ايه المسألة دي يعني اسمها ايه انين عنوان يفيه بره لنفادينوفاسي يعني انت تقول الانفكشن لتضغط بزيز نفسي لازم الكلام هناك حلم المسألة اللي بعدها فيبرايل كوما. واحد عنده كوما وعنده سخونية هنختار الحاجات المهمة انفكشن مينجايلس Inkephalitis, cerebral malaria, typhoid state, endocrinal, cyrotoxic cris. And a coda with diabetic ketoacidosis, the my infection, then you never diabetic air left human kill. Neurological on time. Hemorrhage with status epilepticas. Tablia will learn the status of the term kidali. كترة العين بيتشنك كتير جدا دي بتعمل heat gain heat gain فيه physical مشهورة قوي heat stroke اللي هي ضربة شمس ضربة شمس اكتبالي دي في الامتحان. اكتبالي دي في patient peace deterioration of liberate conscious يقول بقى فكومة سيليكومة، تمام؟ deterioration of level of consciousness. ومعاه فيبر. أول ما هقول لك الكلمة دي يا دكتور deterioration of level of consciousness. ومعاه فيبر لازم تقول لي number one encephalitis. خلي بالك يعني دكتور بص وبعدين من injures. يعني بس عارف بقى. من بتبقى معها بص يبقى معه انكفالايتس اسمه مينجو انكفالايتس يعني عاجل لك على حاجة. طب ليه نقولك يا انا مهلا انت ممكن تروح البيت دلوقتي تلاقي الواد صغير في تانية سنوي في الاعمارة بتاعي تلاقي له ليه امه تروح فتح الباب ارحانة ابوك عايز تخضص الشرع بقى من العلامة اللي ماسك الكتب رايح جاي بيها فتقولك الولد بقاله يومين عنده نزل البابر نازل ببارد بس هو النهاردة وعيه مش قوي وعمالي خاطر انا خايف من الـ الايه الينتفرايس اوي اجتبه على الينتفرايس والبنيتجايت في حاجة هتعززهم نينت بس نينت ريشيدي يمين وزاوي طيب كمان واحد بقى اول ديميل عنده فيبر وكوفير فيبر وكوف كنت باين الجو ودينا الحتة دي, دي. البولتاين هيمورج يا يعمل ايه في البيوبل اه بين بوينت بيوبل يبقى عنده بين بوينت بيوبل سواء هيبقى يوني لاترال غالبا لو هو يوني لاترال ليجيا طبعا باي لاترال لو هي باي لاترال ليجيا طب يا سيدي طبعاً لبعداً فيفر وسبلين وميجالين اكتب جنبها نفس تقسيم اتنين الليل فادي نوبراسلين هي هي تقريبا ما بتختلفش كتير مهم اول فيفر وسبلين يا مهم جداً على فكرة اهم فيفر ومعها سبلين انا عاد اكتب الويسلي في فيه حاجة مش مكتوب على فكرة اه لا فوق هي بكتيريا بيرويزلي انفكتيف انبوكرايتس لان الانفكتيف انبوكرايتس عاده ما معهاش ليبو ميد اللي هو بيبقى دايما بيستيلو ميجري بالثاني ودايما يحط معها ايه ميرمر اكتب بقى البروب دي جت على مراد فيبر و سستوني ميرمر على الهواء هو مش عايز يحدد الميرمر طالما اي ميرمر يبقى انا عندي ليجيا مع فيفر بعد يقول لك اون اكزيمنيشن اسبليومي طب الدكتور سيبال تقول الحاجات دي بتيجي بالهبل طيب تحت بقى فيفر وجوندس خلي بالك دايوز الفايرال هيباتايتس ده تحط جنبها علام استفهام ليه وتقول فيبر فيبر جونتس لا تجتمع الفيبر مع الجرثومس يا جماعه لو سمحت خلي بالك من دي خلاص كده حتى راجل يك يا ابني بقول لك فيبر وجونتس كل ده فيراي يبقى طيب يا جدع انت هو مش هراصه غير ان طبعا ناخد بقى حاجات مهمة انفيكشس مونونيوكلوزس جنب انفيكشس مونونيوكلوز اكتي سي ام في دي من الحاجات المهمة obstructive jaundice اللي مش علم على طول على شاركو فيبر اللي اسمها فيبر اسمها Ascending واكتب ان دي بتبقى عن كيتيريا فيكشن مع البيلياري اوبستراكشن وسبب شاركو فيبر او اسيندنج يعني ايه يعني واحد عنه بيلياري اوبوستراكشن وستيزيز في البيلياري سيستن بيحصل انطب حاجة اسمها بكتيريان انفكشن بتعمل اسمها السيد الكولونجينز برضو كمسر في الكرياس هيموليتك طبعا كلنا عرفين المالاريا واي هيموليتك أنيميا لانه الهيموليسيز ممكن تعمل فيها اي هيموليسيز يعمل فيبر وممكن رايدورز كمان فيبر وصرصلوت عادي فيبر ويستكسر مش قوي فيبر وبالور اهم حاجة الانفكتب اندوكاردايس والييموليسيز والمالاريا والله كلهم مهمين اسكين راجل دي مش مشكلة دي كلام بقى بتاع اطبال اهم واحدة فيبر ورايدور اكتب دي بروبلم شهيرة مين بيجيله فيبر وراي بورز يتراعش كده ويوجد بسنانو تخبط في بعض علم علينا عنه أكيوت بايلوني فرايز مالاريو أميديك شاركوت فيبر أبسيس أموليتك كرايز مروسيلا في, في, إيه حاجة في بقى في الان بي السطر اللي هو الجملة التالتة وال والتانية والتالية Chills Rebels Chills إيه الفري بالاتنين Chills يعني إيه اللي هو إحساسك بالcoldness عارف القشارية عارفنا اللي هو إيه كما أنت كده عندك ناس بالبرد ووسك امتزا كده هي ديلة لكن الناس المعروفة يعني دي حالة دي حال. اخر واحدة فيبر وزرلة بلادي كل اللي عارفين في كل الناس اللي عندهم فيبر بيجيلهم تاكي كاردر كل درجة حرارة ترفع الفالس هولاكي بلايش عشرة من الثمانية الكلام مش مشكلة من الثمانية العشرة تبقوا المعلومة بيه ده يا مش حال الكلام يبقى كل درجه حراره ترفع البولس اللي بقى ما عدا مين بقى ما عدا دول طبعا دي شيء جميل قوي لما يجيب لك الحرارة والبولس جنب بعض خلي بالك كده تقول خلي بالك في البروجرام البولس وبعد خلاص هقعد اقول لكم قياده البولس والتيمبريتشر اقعدوا لي تيمبريتشر كذا والبولس كذا ها ليه كل ده فأنا دا فكرك اي جوان احنا عارفينها عارفينها باسم من المتطبقهاش قدام العاقين ايه دي مشكلة فنختار بقى جميل تاي فايل نختار تاي فايل دي اهم واحدة هي تاي خلاص كده هو تمام وبعدين ممكن لا بلاش الان في اختار لي ريبرو سباينال فيبر اللي هي المينجايز يعني المينجايز والبرين أبسس بس ليه؟ ليه يا دكتور لأن البرين أبسس والبرينجايز بترفع الانتراكريني الفريشر خلي باتكم مكتوب عندك في العنوان الانتراكريني الفريشر بيعمل يا أولاد؟ حاجتين بريني كارديا وهيبرتنشا يعني دايماً الكريز في الانتروكريينال بريشر يعمل ريفلكس تاكيكارديا ريفلكس اليفشن اه اه, آه، ريفلكس برادي كاردييا وريفلكس في الستوليك بلاد بريشر يبقى بكره ان شاء الله لما اقابل زيكم أقول لكم عشان بس مواعيد يعني بولان مرمر زي ولا بولان فالب كرومبس